ديينو. لو كان عطلنا إلى مالهم ولم شقلنا إلى البحر كان ديينو. فانا لو قرأ لنؤية أيام ولو عبران وبيت أخو بحاربة ديينو لو كان شقلنا إلى البحر ولم عبرنا في وسطو باليبس كان ديينو. فانا, فانا. لو عبران وبيت أخو بحاربة <تصفيق> ولو شقا سيران وبيت أخو لو كان عبرنا في وسطه باليابس ولام غرق عيدانا في وسطه كان التمنا اللو شقا سارينو بيت اخو ولو سبق سرخينو بمتبر 40 شنة دليلو لو كان غرق عيدانا في وسطه ولام كفا عوايزنا بالبر 40 سنة كان التمنا اللو سبق سرخينو بمتبر 40 شنة ولو خلالنو تمدي كان كفع وايزنا بالبرربعيم سنا ولو عطنا عطالنا إلى المجانك فنا اللو و خلالنو ولوونة لانو يتشبوك عطالنا إلى الم ولام طالنا إلى إ السبت كانلوونة لانو يتشباب ولو قرب لنارسينا دا كان طنا إ السبت ولا قربنا قد جبل سنااي كان <متحدث> اللو قربلفار سنااي ولوونة لانويت <متحدث> الد رالووك قربنا قدم جبل سناي ولاطنا إلى الت <متحدث> ال <اللو متحدث> ישראל דיינו (אומר דברים בשפה) לא הכניסנו לארץ ישראל ולא בנו לנו את בית המקדש דיינו (אומר דברים בשפה) לא כאן דחנו אל בלד ישראל ולא בנו לנו البيت المقدس كان يدفع لنا على حد كما ويخماتوا وكيفوا لنا ومخفلت كما قوم حالينا حصيانهم ومصراهم حسابهم شفاطهم حساب الوههم حرق بخورهم ناتل لانو افمامونام حرق لانو اتيام هرقل عمرهم On right me